السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام ووصلنا ليوم الخامس عشر من شهر رمضان انتصف الشهر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا تقصيرنا وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل معنا اليوم الجزء الخامس عشر وبداية من صورة الإسراء أتأكد بس من البث الشغال وصل الطمام لخوة ونبدأ مباشرة بحمل الله وقوته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب إن شاء الله ست يكون كويس ونبدأ مباشرة بحول الله وقوتي عشان الوقت معنا اليوم سورة الإسراء سورة الإسراء مكية ومن مقاصد السورة تثبيت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتأييده بالآيات البينات وبشارته بالنصر والثبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تنزه الله سبحانه وتعظم لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فهو الذي سير عبده محمد صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا يقظة بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم السلام نرى بعض آياتنا التي على قدرة الله سبحانه إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع البصير فلا يخفى عليه بصر وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وأعطينا موسى... وأعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها هادية ومرشدة لبني إسرائيل وقلنا لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا تفوضون إليه أموركم بل توكلوا علي وحدي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا انتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح عليه السلام من الغرق في الطفان فتذكروا هذه النعمه واشكروا الله تعالى بعبادته وحده وطاعته واقتدوا في ذلك بنوح فانه كان كثير الشكر لله تعالى وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلم علوا كبيرا وأخبرنا بني إسرائيل واعلمناهم في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد في الأرض بفعل المعاصي والبطر مرتين، ولا استعلونا على الناس بالظلم والبغي متجاوزين الحد في الاستعلاء عليهم، فإذا جاء أوعد أولهما بعثنا عليهم عبادا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا حصل فإذا حصل منهم الإفساد الأول سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليهم فجال بين زيارهم يفسدون ما مروا عليه وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال واب ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم اعدنا لكم يا بني اسرائيل الدوله والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله وأمدناكم بأموال بعد بأموال بعد لهبها، وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مَرَّةٍ وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم فالله غني عن أعمالكم وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعل المساء ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم لكم من صنوف الهوان وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا من فوائد الآيات في قوله المسجد الأقصى إشارة لدخوله في حكم الإسلام لأن المسجد موطن عبادة المسلمين بيان فضيلة الشكر والاقتداء بالشاكرين من الأنبياء والمرسلين من حكمة الله وسنته أن يبعث على المفسدين من يمنعهم من الفساد لتتحقق حكمة الله في الإصلاح التحذير لهذه الامه من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني اسرائيل فسنة, فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول فسنة فسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول عسى ربكم اي يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد ان تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم وإن رجعتم إلى الافساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل وهي سبيل الإسلام ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله أنا عايزك تعيد معك كده كم ورد كم مرة ورد ذكر القرآن في سورة الإسراء يعني عيد معك كده القرآن أو الكتاب وخاصة القرآن يعني ما يقصد به القرآن في سورة الإسراء شوف كده كم مرة جه وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتذن لهم عذابا أليما ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذاب الموجعة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور مثل دعائه لنفسه بالخير فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده وكان الانسان مجبولا على العجله ولذا فانه قد يتعجل ما يضره وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وخلقنا الليل والنهار على ماتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم وجعلنا النهار مضيئا لتبتغوا رزق الله الذي قدره لكم بفضله ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات وكل شيء بينناه تبيينا لتيأت وكل شيء بينناه تبيينا لتتميز الأشياء وكل شيء بينناه تبيينا لتتميز الاشياء ويتضح المحق من المبطل وكل انسان وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من وكل انسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له منازمة القنادة العنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحا مبسوطا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له ومن ضل فعقاب ضلاله عليه ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا اردنا اهلاك قريه لظلمها امرنا من امرنا من ابطرتهم النعمه بالطاعه فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعه فحق عليهم القول بالعذاب المستصل فاهلكناهم هلاك استئصال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها أمر هنا يعني ليس من الأمر ولكن من التكثير أمرنا يعني أمر أمر فلان يعني كثر وظاهري من فوائد الآيات من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقوامهم وأهداهم في جميع أموره التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما وضوء النهار وتعاقبهما وضوء النهار وظلمة الليل كل ذلك اختلاف الليل والنهار بالزيادة اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما وضوء النهار وظلمة الليل كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال علمه وقدرته تقر تقرر الآيات ما بدأ المسؤولية الشخصية عدل من الله ورحمة بعباده من كان يريد العاجلة عجلناه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمماً مدحوراً. من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالعجلنا له فيها ما نشاءه نحن لا ما يشاءه هو من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به. ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة مطرودا, مطرودا من رحمة الله ومن أراد الآخرة وسعدها لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخاري من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول نزيد كل من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب وللآخرة وأعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلة فليحرص المؤمن عليها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك مخذولا منه لا ناصر لك وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأمر ربك أيها العبد وأوجب أن لا يعبد غيره وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول وقل لهما قولا كريما فيه دين ولطف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربهاني صغيرا وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغره ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للاوابين غفورا ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجعين إليه بالتوبة غفورا فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له وآت ذا القرباء حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وأعطي أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه وأعطي الفقير المحتاج وأعط المنقطع في سفره ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف وكان الشيطان لربه كفورا فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه من فوائد الآيات ينبغي الإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك كما يقولون نية المرء أبلغ من عمله يعني أنت لو ناوي تعمل أعمالا صالحة ثم بعد ذلك حصل لك ظرف ما فسبحان الله الله عز وجل يكتب لك هذا الأجر نية المرء أبلغ من عمله يعني أكثر من عمله ممكن واحد يخذ يعني أشياء وثواب وحسنات على أشياء لم يفعلها مجرد النية يعني واحد لو جاء فراشه وهو ينوي قيام الليل ثم نام يعني أخذ بالأسباب طبعا ونام ولم يقم كان نومه كما يعني جاء في الحديث يعني كتب له قيام الليل وكان نومه صدقة من ربه فنية المرء أفضل من عامه في الحديث انما الدنيا لأربعة نفر وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام واحد مع مال وواحد مع عشمال فهذا يعني رجل سلط هذا المال على هلاكته في الحق واحد تاني سبحان الله معهش مال ولكن يتمنى أن يكون معه مال فينفق منه فهو بنيته فأجره ما سواء واحد تاني مع مال عمال خبط في, في ماله واحد تاني معهش مال طبعا أولا ما عندهش مال لكن عنده علم هذا لا عنده مال ولا عنده علم فيقول لو أن لي مال فلان عملت فيه بعمله هذا العاصي فهو بنيته ما سواء فتخيل النية ممكن يعني توصل العبد إما إلى مرضات الله سبحانه أو إلى سخطه أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستذل بها على رضا الله تعالى لأنها قد تحصل لغير المؤمن وتكون عاقبته المصير وتكون عاقبته المصير إلى عذاب الله وتكون عاقبته المصير إلى عذاب الله الإحسان إلى الوالدين فرض لازم واجب وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما يحرم الإسلام التبذير والتبذير إنفاق المال في غير حقه وإما تعرضا عنهم بتعاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وان امتنعت عن اعطائي هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم اياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من الرزق ما يفتح الله به عليك من رزق فقل لهم قولا لينا سهلا مثل أن تدعو لهم بسعه الرزق أو تعدهم او تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تمسك يدك عن الانفاق ولا تسرف في الانفاق فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الانفاق منقطعا عن الانفاق لإصرافك فلم تجد ما تنفقه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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنتم أنفقتم عليهم نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم إن قتلهم كان إثمًا كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا واحذروا الزنا وتجنبوا ما يشجع عليه انه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الانساب ومن عذاب الله <تصفيق>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 أو بقتل غير القاتل إنه كان مؤيدا معانا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تتصرف في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يف به فيعاقبه وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأتم الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروا وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه ذلك الإفاؤل الكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التضفيف بنقص المكايل والموازين. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به فتتبع الظنون والحدث فتتبع الظنون والحدس إن الإنسان مسؤول عن مستخدم إن الإنسان مسؤول فيه سمعه إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر فيثاب على الخير ويعاقب على الشر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا إنك إن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إلى ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا فاعلام التكبر إذن فاعلام التكبر إذن كل ما سبق ذكر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ما سبق ذكره كان السيئ منه عند ربك أيها الإنسان ممنوع لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه بل يبغضه من فوائد الآيات الأدب الرفيع هو رد ذوي القرب بلطف ووعدهم وعدا جميلا بالصرة عند اليسر والاعتذار إليهم بما هو مقبول الله أرحم بالأولاد من والديهم فلها الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع في الآيات دليل على أن الحق في القتل للولي فلا يختص إلا بإذنه وإن عفى سقط القصاص من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءهم بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي اوحاها إليك ربك ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس مطرودا عن كل خير أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما يا من تدعون ان الملائكه بنات الله اف ربكم ايها المشركون بالذكور من الاولاد واتخذ لنفسه بنات واتخذ لنفسه من الملائكه بنات تعالى الله عما تقولون انكم لا تقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح حيث تنسبون له الولد وتزعمون ان له البنات امعانا في الكفر به ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس فيسلك ما ينفعهم ويترك ما يضرهم والحال أن, بعضهم من والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية الله. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لق لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبَتَوا إلذ العرش سبيلا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبة إذا لطلبت تلك المعبدات المزعومة إلى الله إذن لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون وتعالى عما يقولونه علوا كبيرا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 وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء ولكن لا, التس... ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم إنه تعالى كان حليما لا يعاجل بالعقوبة غفورا لمن تاب إليه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت أيه الرسول القرآن فسمع ما فيه من الزواجري والمعاء وإذا قرأت أيها الرسول القرآن ما فيه من جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن عقابا لهم على إعراضهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبانهم نفورا وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع وصيرنا في اذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر الهاتهم المزعومه رجعوا على اعقابهم متباعدين عن إخلاص الله رجعوا على اعقابهم متباعدين عن اخلاص التوحيد لله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون فهم لا يريدون الاستذاء به بل يريدون الاستخفاف واللغة عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه. حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تأمل أيها الرسول لتعجب تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومه مختلفة لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفه فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى الى طريق الحق وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا وقال المشركون إنكارا للبعث أئذا متنا وصرنا عظاما وبنيت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا إن هذا لمستحيل من فوائد الآيات الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير وقول عظيم وقول عظيم الإثم عند الله عز وجل أكثر الناس لا تزيدهم آيات الله إلا نفورا لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليهم من الباطل ما من مخلوق في السماوات والأرض إلا يسبح بحمد الله تعالى فينبغي للعبد ألا تسبقه المخلوقات بالتسبيح من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم فرحمته سبقت وضبه قل كونوا حجارة أو حديدا قل لهم أيها الرسول كونوا أيها المشركون ان استطعتم حجارة في شدتها أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد ناقل الذي فطركم أو برة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا أوكون خلق آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم فإن الله معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة فسيقول هؤلاء المعندون من يعيدنا أحياء بعد موتنا قل لهم يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غيره على غير مثال سابق فسيحركون رؤوسهم, ساخرين فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين متى هذه الإعادة قل لهم لعلها قريبة فكل ما هو آت قريب يوم يدعونكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يعيدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجبون منقادين لأمره حامدين إياه وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل أيها الرسول لعباد المؤمنين بي يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون ويدر يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدينية بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية إن الشيطان كان لإنسان عدوا واضح العداوة إن الشيطان, إن الشيطان كان لإنسان عدوا واضح العداوة فعليه أن يحذر منه فعليه ان يحذر منه ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا ربكم ايها الناس أعلم بما. ربكم ايها الناس اعلموا بكم فلا يخفى عليه منكم شيء فإن يشاء أن يرحمكم رحمكم بان يوفقكم للايمان والعمل الصالح وإن يشاء أن يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر ويميتكم على الكفر وما بعثناك ايها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وما بعدناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه وربك اعلنوا بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا وربك ايها الرسول اعلنوا بكل من في السماوات والارض وعلموا بأحوالهم وبما يستحقون ولقد فضلنا بعض الانبياء على بعض بكثره الاتباع وبانزال الكتب واعطينا داود كتابا هو الزبور قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر فهم لا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم ومن كان عاجزا لا يكون إلها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة ويرجون أن يرحمهم ويخافون أن يعذبهم إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما من قرية أو مدينة من القرى الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، أو مبتلوها أو أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في النوح المحفوظ. من فوائد الآيات. القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. فأظل الله بين الأنبياء بعضهم على بعض عن علم منه وحكمة. الله لا يريد بعباده إلا ما هو الله لا يريد بعباده إلا ما هو الخير ولا يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم. علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل ما يقربه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كاحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة هي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا واذكر أيها الرسول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته والله مانعك منهم فبلغ ما أمرت بتبليغه وما جعلنا, وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا امتحانا للناس هل يصدقون به أو يكذبون به وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم فإنهم لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال وإذ خلنا لك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبليس قال أسجد لِمَنْ خلق تطينا واذكر أيها الرسول إذ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم سجود تَحِيَّةٍ لا سجود عبادة فامتثلوا وسجدوا كلهم له لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا أسجد لمن خلقتهم من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا قال إبليس لربه أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن اولاده ولا أغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون وهم عبادك المخلصون قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال له ربه اذهب أنت ومن أطاعك منهم فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستخفف من استطعت أن تستخفهم منهم بصوتك الداعي إلى المعصية وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع وشاركهم في أولادهم بالدعائهم كذبة وتحصيلهم بازلنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية وزين لهم الوعود الكاذبة والاماني الباطلة وما يعده الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط لأن الله يدفع عنهم شرك وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقهم بأرباح التجارة وغيرها إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل من فوائد الآيات من رحمة الله بالناس عدم إنزاله الآيات التي يطلبها المكذبون حتى لا يعاجلهم بالعقاب إذا كذبوا بها ابتل الله العبادة بالشيطان الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع وعدم تأديب الأولاد وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك غاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه صرتم في البر وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم وكان الإنسان جحودا لنعم الله أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم أو, أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجد حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أم أمنتم أن يعيدكم الله في أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم مريحا شديدا فيغرقكم بسبب كفركم بنيمة الله لما أنجاكم أولا ثم لا تجدوا لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصار لكم مرحبا بجميع الإخوة بارك الله فيكم جميعا وتقبل منا ومنكم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك وسخرنا لهم ما يحملهم في البر وسخرنا وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب وما يحملهم في البحر من السفن ورزقناهم من طيبات المأكولات والمشارب والمناكح وغيرها وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم. يوم ندعو كل أناس بامامهم، فمن أُوتي كتابه، فمن أُوتي كتابه بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بامامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا، فمن أعطى كتاب عمله بيمينه. فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له فهو يوم القيامة أشد عمى فلا يهتدي لطريق الجنة وأظل طريقا عن الهداية والجزاء من جنس العمل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما أوحينا إليك من القرآن لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم ولو فعلت ما أراد من ذلك لاصطفوك حبيبا ولولا لئن ثبتنا لقد قد كت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أنمنن عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم في مقت فتوافقهم في مقت رحه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم لكن عصمناك من الميل إليهم إذا لئذ ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ولو ملت إليهم فيما يقترحون ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لا صبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب من فوائد الآيات الإنسان كفور لن يعم إلا من هدى الله كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل ع... كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها هل عملت به أو لا والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه وليس لذواتهم الله تعالى عصم النبي من أسباب الشر ومن البشر، فثبته وهده الصراط المستقيم، وليورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له. صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ولقد أوشك الكفار أن يزدوك بعدواتهم إياك ليخرجوك من مكة. لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا سنة, الله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا سنة الله المطارد التين سنة الله المطرده في الرسل من قبلك وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا, ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا بل ستجدها ثابتة مطرده أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس عن كبد السماء ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل وتشمل المغرب والعشاء وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ومن الليل فتهجدني نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فقم ايها الرسول وصل بعضا منه لتكون صلاتك زياده لك في رفع درجاتك لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافع للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل أيوان رسول ربي اجعل لي وقل ربي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره وذهب الشرك والكفر إن الباطل ذاهب متلاش لا يثبت أمام الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولنا بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا وإذا أصابه مرض أو فقر أو نحوهما وإذا أصابه مرض أو فقر أو نحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل أيها الرسول كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح فقل لهم لا يعلم حقيقة الروح إلا الله وما أعطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزل إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لا ذهبنا به ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده من فائد الآيات في الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه وأنه ينبغي له أن يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب عند ظهور الحق يضمحل الباطل ولا يعلو الباطل إلا في الأزمينة والأمكنة التي يكسر فيها أهل الحق الشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء الخلوب من الشبه والجهاله والأراء الفاسدة والانحراف السيء والمقاصد السيئة في الآيات دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر ليس فيه مصلحة السائل فال ليس في مصلحة السائل فالأولى أن يعرض عن جوابه ويذله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا إن فضل ربك عليك عظيما حيث جعلك رسولا إن فضل ربك كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن ولما كان المشركون يتزرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله تحداهم الله بالإتيان بمثله فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل أيها الرسول لئن اجتمعت الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد بيننا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعمر والأوامر والنواهي والقصص رجاء أن يؤمنوا فأبا معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز فاقترحوا ما يلي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع وقال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنضب إلا وقال المشركون لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكه عينا جاريه لا تنضب أو تكون لك جنة من نخيل او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو يكون لك بستان من نخيل وعنب فتجري فيه الأنهار بغزارة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب أو تجيء بالله والملائكة عيانا حتى يشهد لك بصحة ما تدعيه أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره أو تصعد في السماء ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مستور نقرأ فيه أنك رسول الله قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل لا أملك الاتيان بشيء فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر حيث قالوا استنكارا أبعث الله إلينا رسولا من البشر قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلن عليهم من السماء ملك رسولا قل أيها الرسول ردا عليهم لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر وكذلك حالكم أنتم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم إنه كان بأحوال عباده محيطة لا يخف عليه منها شيء بصيرا بكل خفايا نفوسهم بصيرا بكل خفايا نفوسهم من فوائد الآيات. بين الله للناس في القرآن من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواه والقصص رجاء أن يؤمنوا. القرآن كلام الله وآية النبي الخالدة. وآية النبي الخالدة ولن يقدر أحد عن المجيء بمثله من رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم بشرا منهم فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة من شهادة الله لرسوله ما أيده به من الآيات ونصره على من عاداه ونوأه مرحبا بكم أيها الحبات الكرام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 منزلهم الذي يأوون إليه جهنم كلما سكن لهيبها زيدناه مشتعالا سلم يا ربي. ذلك جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا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 أَوَلَمْ لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قَادِرٌ عَلَى على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظَّالِمُونَ الظالمون كُفُورًا كفورا ولما ذكروا ما يتشبثون به الإنكار رَدَّ رد الله عليهم بقوله أو لم الممكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات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 ومع ظهور أدلة البعث ابى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان الإنسان قتورا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كنتم تملكون خزائن رحمة رب التي لا تنفذ ولا تنقضي إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا فهو ينفق رجاء ثواب الله ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه فقال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولقد أعطينا موسى تسع دلائل واضحة تشهد له وهي العصى واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فسأل أيها الرسول اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات، فقال لهم فرعون: إني لا أظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا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 فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر فأهلكناه ومن كان معهم من جنوده جميعا بالغرق وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل أسكن أرض الشام فإذا كان, يوم فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى أرض المحشر للحساب من فوائد الآيات الله تعالى هو المنفرد بالهداية والإضلال فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة ومن يضلله ويخذله فلا هادي له مأوى الكفار ومستقرهم ومقامهم جهنم ما أول الكافري ومستقرهم ومقامهم جهنم كلما سكنت نارها زادها الله نارا تلتهب. نسأل الله السلام وجوب الاعتصام بالله عند تهديد الطغاة والمستبدين. الطغاة والمستبدون يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم بالحجة والبيان. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار وقرانا فرقناه لتقرئه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وانزلناه قرانا فصلناه وبيناه رجاء ان تقراه على الناس على مهل وترسل رجاء ان تقراه على الناس على مهل وترسل في التلاوه لانه ادعى للفهم والتدبر ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال. ونزلناه منجبا مفرقا حسب الحوادث والأحوال. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرعون الأذقان سجدا. قل أيها الرسول آمن به فلا يزيده إيمانكم شيئا. أو لا تؤمنوا به فلن ين أو لا تؤمن به فلن او لا تؤمنوا به فلن ينقصه كفركم شيئا ان الذين قرأوا الكتاب ان الذين قرؤوا الكتب السماويه السابقه وعرفوا الوحي والنبوه اذا يخرؤ عليهم القرآن يخضون على وجوههم ساجدين لله شكرا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لما ويقولون في سرودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد فما وعد فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية الله قل دع الله أو دع الرحمن أيما تدع فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل أيون الرسول لمن عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن قل أيون رسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن الله الرحمن إسماني له سبحانه فادعوه بأي فدعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذاني منها فدعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون واطلب واطلب طريقا وسطا بين الأمرين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 فلا شريك له في ملكه ولا يصيبه ذل وهوان فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه وعظمه تعظيما كثيرا فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا والحمد لله نهاينا بفضل الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء ونبدأ في سورة الكهف سورة الكهف سورة مكية من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن سورة الكهف سبحان الله يعني فعلا كلها تدلك كيف تتعامل مع الفتن ذكرت فتنة العلم وفتنه المال وفتنة الدين وفتنة الأهل وفتنة الأصحاب وفتنة الدنيا كل هذه الفتن لذلك سبحان الله ندب إلينا أن نقرأها في كل يوم جمعة وذلك يعني أو دائما الصور والأيات التي نندب أو يندب إلينا أن نقرأها في أوقات معينة وأن نكررها لابد أن يكون هناك حكمة وهناك معاني لابد أن تصل إلى قلبك فصورة الكهف من هذه الصور التي لابد أن نتفكر فيها ونتفكر في معانيها فتنة كثيرة وردت في في هذه الصورة وكيفية التعامل مع كل فتنا كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الثناء بصفة الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل لهذا القرآن عوجاجا وميلا عن الحق وشوف سبحان الله يعني ختمت سورة الإسراء وقل الحمد لله وبدأت سورة الكهف بالحمد لله ده يعني التواصل والمناسبات بين السور قيما لينذر لي بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم ويخبر المؤمنين الذين يعملون ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانه ثواب ما كثين فيه أبدا خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقض عنهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداه ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولداه من فوائد الآيات أنزل الله القرآن متضمنا للحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى الدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإصرار القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ليس لهؤلاء المفترين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 فلا علك ايها الرسول مهلك نفسك حزنا واسفا إن حزنا واسفا ان لم يؤمنوا بهذا القرآن فلا تفعل فليس عليك هدايتهم فليس عليك هدايتهم وانما عليك البلاغ ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ان جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزيا كلا بما يستحقه واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا واننا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات وذلك بعد انقضاء حياته وذلك بعد انقضاء حياه ما عليها من المخلوقات فليعتبروا بذلك أم حسبت أن أصحاب الكهف والراقي كانوا من آياتنا عجباً؟ لا تظن أن يورسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماءهم من آياتنا العجيبة، بل غيرها أعجب مثل خلق، بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض. يا سبحان الله يعني إن كنت تعجب من هذه القصص، فخلق السماوات والأرض أعجب من هذه القصص. إذ أول إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم فقالوا في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا وجعل لنا, من وجعل لنا من أمر الهجرة واجعل لنا من امر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على اذانهم حجابا عن سماع الأصوات والقينا عليهم النوم اعواما كثيرا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا آمدا ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكسهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه إنهم شبان آمن بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها قد قلنا إذا شططا وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده فقالوا له ربنا الذي آمنا به وعبدناه ربنا ربنا الذي به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبة لن نعبد من لن نعبد ما سواه من الآلهة المذعوم لن نعبد ما سواه من المزعومة كذبة لقد قلنا إن عبدنا غيرهم الشريك إليه من فوائد الآيات الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك فإن اهتدوا فإن اهتدوا فبها ونعمت وإلا فلا يحزن ولا يأسف في العلم بمقدار الأبث في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم ازكى قلوبا وأنقى أفئدة وأكثر حماسة وعليهم تقوم نهضة الأمم وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مفرقا وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلن تعبدوا فلم, فلم تعبدوا إلا الله وحده فالجؤوا فالجؤوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم يا بسط لكم يكون لك من يكون ما يحفظكم به من ان يكون لك لكم من لك ما يكون به مما يكون لك العيش بين لك ان يكون لك العيش بين لك ان يكون لك ان يكون تزاور عن يكون لك ان وإذا لك ان يكون لك ان يكون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 ينالو ينالهم من الهواء ما يحتجون إليه ذلك الحاصل لهم من إيوائهم من الكهف وإلقاء النوم عليهم والحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم من عجائب, من عجائب صنع الله الدالة على قدرته من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها لأن الهدايه بيد الله وليست بيده هو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم والواقع أنهم نيام ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالة حتى لا تأكل الأرض أجسابهم وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف لو اطلعت عليهم وشاهدتهم لادبرت عنهم هاربا خوفا منهم ولم تلأت نفسك رعبا منهم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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم وأجاب بعضهم وأجاب بعض منهم وأجاب بعض منهم مما وأجاب بعض منهم مما لم تظهر له مدة مكسهم نائمين وأجاب بعض منهم مما لم تظهر له مدة مكسهم نائمين ربكم أعلم ربكم أعلم بمدة مكسكم نائمين ففوز إليه علم ذلك ونشغل بما يعنيكم فأرسل فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا فليأتكم بقوت منه ولا وليتأن في دخوله وخروجه ومعاملته وليكن لبقا ولا, ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم الورق اللي هو النقود الفضية مش الورق ورق إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفه التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا, وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة من فوائد الآيات. من حكمة الله وقدرته أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر بقدر ما لا تفسد بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم وهذا تعليم من الله لعباده جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى ولو كان أقل منهم منزلة فقد حفظ فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاحب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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها أطلعنا عليهم أهل المدينة أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق وأن القيامة آتية لا شك فيها فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف, اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم قال فريق منهم ابنوا ابن على باب كهفهم بنيانا يحجوبهم ويحميهم ربهم أعلم بحالهم فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده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 وكلت الطائفتين إنما قالت ما قالتهم تبعا لظنها من غير دليل ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم قل أيها الرسول ربي أعلم بعددهم ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوال أهل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 وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ومكث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين ومكث أصحاب الكهف في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين قل أيها الرسول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 ولما بين سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم من أمر رسوله بتلاوة ما أوحى أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربّه وأمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربّه واتباعه فقال وَاسْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِهِ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وقرأ أيها الرسول وعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن فلا مبدل, فلا مبدل لكلماته لأنها صدق كلها وعدل كلها ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سبحانه من فوائد الآيات اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها غير جائز غير جائز في شرعنا. في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور والحساب. دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن.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 الزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة اولا النهار واخره مخلصين له مخلصين له لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسه أهل الغنى والشرف تريد, مجالسة أهل تريد مجالسة أهل الغنى والشرف ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمه ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فامرك بتنحيه الفقراء عن مجلسك وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعه ربه وكان أعماله ضياعة، وكانت اعماله ضياعة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرام وساءت مرتفقا قل ايها الرسول لهؤلاء الاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ما جئتكم به هو الحق وهو من عند الله لا من عندي ولست مجيب دعوتكم اياي ان اطرد المؤمنين فمن شاء منكم الايمان بهذا الحق فليؤمن وسيصر وسيصر بجزائه ومن شاء منكم الكفر به ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره ان اعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة نارا عظيمه أحاط بهم سورها فلا يستطيعون فرارا منها وإن يطلبوا غوثا بماء من شد وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاث بماء, بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يغاث بماء كزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به فهو لا يغني فهو لا يغني من عطش بل يزيده ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم وساءت النار وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه ولما ذكر الله ما اعد للظالمين من عذاب ذكر ما عده للمؤمنين من ثواب كريم فقال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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا هؤلاء الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبداً تجري من تحت منازلهم أنهار تجري من تحت تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة يزينون فيها بأس يزينون فيها بأسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغريضه يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة حسن الثواب ثوابهم وحسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب, مثل ضرب مثلا لهما فقال واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر, كافر ومؤمن جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب وأحطنا الحديقتين بنخل وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وافيا كاملا وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر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 من فوائد الآيات فضيلة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمال والأوقات قاعدة الثواب وأساس النجاح الإيمان مع العمل الصالح لأن الله رتب عليهم الثواب في الدنيا والآخرة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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رودت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن أن القيامة حادثة إنما هي حياة مستمرة وعلى فرض وقوعها فإذا بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع ليه مما هو أفضل من حديقة هذه فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خدقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني ثم صيرك إنسانا ذكر وعدل أعضائك وجعلك كاملا فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن, لكن, أنا, لكن أنا لا أقول بقولك هذه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 وهل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لقوة لأحد إلا بالله فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي فإن كنت تراني أفقر منك وأقل عددا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زدقا فانا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك وأن يبعث على حديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها تزلق فيها الاقدام لملوستها تزلق فيها الأقدام لملوستها أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن لهذا الكافر جماعه يمنعونه مما حل به من عقاب وهو الذي كان يفتخر بجماعته وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته هنالك الولايه لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا في ذلك المقام، في ذلك المقام النصرة لله وحده، هو سبحانه خير ثواب لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم. والظلم لهم مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبحها شيء ما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء موقتا ذيرا وانضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمد الرياح أجزائه إلى نواح أخرى، فتعود الأرض كما كانت، وكان الله على كل شيء مقتدر لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء. من فوائد الآيات، على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافر، وعليه نصحه وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته وشكر نعمته.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 جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا ولا نفعل المال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله والأعمال والأقوال المرضية عند والأعمال والأقوال المرضية عند الله والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة وهي خير ما يأمره الإنسان لأن زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوالها ما عليها من جبال والشجر وترى الأرض ظاهرة, وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال والشجر وبناء وما جمع وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أو دمرتم برزعمتم ألا نجعل لكم موعدا وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا لقد جئتمونا فرادا حفاة عرائة غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجازيكم فيه على أعمالكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما يعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أوضع كتاب الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله، وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي. لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون: يا هلاكنا ومصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها.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 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة سجود لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فأبا واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من مولاة الله تعالى أخي ربع ان شاء الله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا هؤلاء الذين اتخذتمهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما بل لم يكونوا موجودين بل لم يكونوا موجودين وما أشهدت بعضهم خلق بعض فأنا المنفرد بالخلق والتدبير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 فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه وهو نار جهنم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وعاين المشركون النار فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه من فوائد الآيات على العبد الاكثار من الباقيات الصالحات وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة على العبد تذكر أهوال القيامة والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله وينعم بجنة الله ورضوانه كرم الله تعالى أبان آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه بأمره الملائكة أن تسلد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم في الآيات الحث. في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا. في, في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق المجادلة بغير الحق وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص وما حال بينهم وبين طلب المغفرة وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءت الحجج الواضحة وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعد به. وإنما منعهم طلبهم بتعنة من إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي أعيد به وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا وما نبعث من نبعث من رسولنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان وليس لهم تسلط على القلوب حب لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية ويخاصم الذين كفروا بالله الرسول مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وصيّر القرآن وما خوش به أطحونة وسخرية.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 ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن للتعاضي بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها إن جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قمول وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ فَلَنْ يَسْتَجِيبُوا لِمَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَبَدًا مَا دَامَتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفِيَةٌ وَفِي آذَانِهِمْ صَمَمٌ وَرَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنَافِقِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُرَائِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَدْخَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ دونه موئلا. ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين, المكذبين به بالعذاب قال الله له وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمه التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن يمهل ومن العصاة لعلهم يتوبون إليه فلأنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الدن لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا لكنه حريم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيهما على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا لن يجدوا من دونه ملجأ يلجأون إليه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم لوط مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وجعلنا لأهلك وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا إن شاء الله سنقف يعني هندا بداية قصة موسى عليه السلام مع الخضر عشان برضو نبدأ يعني مقطع جديد نقرأ بس فوائد الآيات في هذه الصفحة من فوائد الآيات عظمة القرآن وجلالته وعمومه لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر من حكمة الله ورحمته أن تقييض ومن حكمة الله ورحمته أن أن تقييضه المبطلين المجادين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق من حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين الباطل وفساده, وتبين الباطل وفساده في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبين الحق ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب ما هو أعظم ومرهب وزاجر عن ذلك وبقيت الفائدتين لقصة موسى عليه السلام. انتهينا بفضل الله سبحانه من هذا المقطع أو من سورة الإسراء ويعني سورة الكف. أرسل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين وأن يجعلها مباركة وأن يكون فيها النفع. للقلوب على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصد الأعظم من خراء القرآن، ليس المقصد ان الواحد يقرأ ويعني لا يفهم، لكن المقصد الأعظم أن يقرأ الإنسان كتاب ربه سبحانه وتعالى ويتدبر ما فيه كتاب أنزلناه عليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر قول الألباب، هذا هو المقصد الأعظم من إنزال القرآن هو التدبر، وأنا أظن يعني الإخوة الأخوات اللي معايا من او رمضان اظن فرقت كثير في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى لما تسمع بس حتى ولو مختصر في التفسير تفرق كثير جدا جدا تشعر كأنك ازددت تعايشا مع كتاب الله سبحانه وتعالى اصلا الله عز وجل ان يتم علينا اتمام هذا الكتاب كتاب المختصر في التفسير وان يجعله خالصا لوجهه وان يجعل فيه النفع والبركة نلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.